「なんでしょうね?」

Thank、uh -huh.

Obrigado.

وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث واغتنم العمه

「お يتم نعمته عليك

どこかのせい

Wow. <laughs>

m a b a Kalaya

Amen.、Uh -oh.

m o

I'll see you next time.

I'm <laughs> sorry.

m o Thank you.

I'll w t e e you next time.

So <laughs> now

Bye. <laughs>

تنبئ ا ن ب و ه ب أ ن

o <laughs> Bye.

تبسم يوسف عند متاعنا فاكل له عذرا

ROGGIO-、oh, yeah.

Oh, I'm n o

I w o n k you.

While الله is

وشره و بثمن نقص دواهم معدوده وكانوا في ه منزل

وقال ذو الذي اشتراه من مصر واته أ ك ر م

والله غالب على

What was it?

What a problem.

g e s sir.

I s t i l l e d the carbine, وقدت خميصه.

وشهد شاهد من أ ه ل هائل كان قميصه قدم قول ارتصد قد جواه ومن

わ<スクッ> か, か, か, か, か, か, かるよ。

وهو من الصالحين صدق ا ل